الواسطة أداء محمد فهد القحطاني ساعة وحن نرقمت آياتي الدور والواسطة ما خلت الدور ياتي الليل جانبه و ما خشطابور ولاي ما عنده و فكراته ينظر يمين يسار من داخل السور وهم أدرك الله عما سر جاتي الواضع جسمه بين ناصر ومنصور ولا يحاسبهم رضي بالفتاتي. منصور شيد له عمارات وقصور ناصر سلب من خاطري من جزاتي المشكلة شاهد على العصر ما قبض ثماني صمتاه وخالف وصاتي يا حيلة الله والوعد وعد بالفار لا يمتم شيء وشهد سكاتي. الوقت يمشي والفكر ما هيف صدري يعاني من ما خلى بذاتك اصد والدو الخطر من الوضع مكسور شرد من الواقع ما عاد كرياتي ضاع الأمل بغياب ما يسمع الشوق والشأن يدمع من كلام لاهاتي. كم لي وانا ارقب جمال ايامك الدور ولايام دارت عكس والحال ماماتي بنسان من منامت حس وشعور تسلب حقوق إليه وش السواتي <تصفيق> الضغم شين وغاب بعيوني النور والليل مظلم في غياب أمنياتي رغم الألم ومعاتي يا شمالي يا البور اشهد الواقع والاملام اشتاتي ما عشت عبد الله المصالح وماكبور ما ينحني انحني راسي يكون افصاراتي ما ينحني رأسي يكون بصراتي